فيا روما لنصار فيك النقاء وفيك المحابه فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت لي حق لهم الملتقى فانت لنا شمعة بالحياه تنير لنا دربنا مشرقا إذا سرت يوما ولم تنتظر فأينا فأينا يكون اللقاء جزى الله من قد رعاك ومن رقاك فلم يأن فيك ارتقى وداعا وداعا أيا إخوتي غدا سوف نأتقى غدا نلتقي غدا سوف نرجع ايامنا نجدد بها عرى الموثق فيا روما لنصار فيك النخا وفيك المحابه فيك النقا وفيك تجمع شمل الشباب السير التالي حق لهم ملتقى فانت لنا شمعة بالحياة تنير لنا دربنا مشرقة طيب يا